لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ إِنْ كُنْتَ رَبَّهُمْ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ إِنْ كُنْتَ رَبَّهُمْ وَهُوَ, وليهم، وهو وليهم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَقَرَّتْ لَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ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 إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَأْ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ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 لَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِن مَّا ذَرَأَ مِن الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ فَقالوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَركَائَِا فمَا كانََ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصلِلُ إلَى اللهَّ وَمَا كانََ للِلهِ فَهُوَ يَصلِلُوا إلَ شُرَركَائِهِمْ سَ يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليغدوهم يُرْدُوهُمْ وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُهَا